بسم الله الرحمن الرحيم. آها ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى.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 إذ رأنا نارا فقال لأهلهم كثو إني آنست نارا لعل آتيكم منها بقدس لعل آتيكم منها بقدس أو أجد على النار مدا فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فخلع نعليك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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا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 فَلَبِإِثْسِنِي نَفْيَ أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيْنَ الَّذِى عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 قال عِمُهَا عِندَ رَبِّ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا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 وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مَوْعِدًا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سِوَاهُ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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من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 إنه لكبيرك الذي علمكم السحر فَلَهُ عن عيديكم فلأقط عن عيديكم وعرج لكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه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 Kuluu minn tayyibad kum, rzaknaakum wala tattorofihe fayahil alaykum vabbi waman yahlil alayhi vabbi fakad hawa waman yahlil alayhi vabbi fakad hawa wainni laghfaa وَلَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّدَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ عَلَى أَثَرِ وَعْدٍ إلَيْكَ رَبِّ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 فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُزَارًا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْقَسَ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم والله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرتع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم حارون من قبل يا قوم إنما فتنتم وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قالَ يَدْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحِيَّتِهِ وَلَا بِرَأْسِهِ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَغَاقَتَ بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُ بِقَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ مِنْ أثر وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهِ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ مَلَنًا سِفَنَهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفَارَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا Men أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة elkiämi خالدين فيه halidin fiin, osaal hän yömi elkiämi eli pimla, yömi eliin fiin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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتهد ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى يَخْلَأَ يَطِلُ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا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 Qul kullu mutarbucum, fatarbucum, fasete'alamun man a-shabu al-sirat al